Book 2 39 39 Autopech Waar is het volgende tankstation? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ Ich habe einen Lakbunt. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. Könnt <تصفيق> هل يمكنك تغيير هل يمكنك تغيير الإطار؟ ik heb een paar liter diesel nodig. Achtag u oudat literaat diezel. Achtag oudat literaat Ik heb geen benzine meer. Lees maai benzine bil marra. Lees maai benzine bil Heeft u een jerrycan? Hèl عندke galon benzine هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل سحب سياره إكسوك أبحث عن كراج تصليح. ابحث عن كراج تصليح. Er is een ongeluk gebeurd. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث Waar is de telefoon؟ أين يوجد أقرب تلفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ هل او ان تليفون با هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ في هبن هوب نورغ نحتاج إلى مساعدة نحتاج إلى مساعدة بل ان دوكتر اتصل بطبيب Bel de politie. Contacteer de politie. Contacteren de politie. Uw papieren alsjeblieft. Ruchsatuca min vdlak. Ruchsak min vdlak. rijbewijs alsjeblieft. Ruchsatu al Qiyada رخصك القيادة من فضلك. Way, رخصة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.